وإذا السماء فُرِجَت، وإذا الجبال نُصِفَت، وإذا رُوسُلُ قِتَتَ لَأيَ يومٍ أُجِلَتَ لِيَومِ الفَصلِ، وَمَا أَدَّىكَ مَا يَومُ الفَصلِ وَإِلَيَّ يَومَ إِذِ الْمُكذِبينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِ؟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 ويلي يوم ذل المكذبين إرطلقوا إلى ما كنت به تكذبون إرطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شراب لا ظليل ولا يغلي من اللهب إنها تومي بشررك القص.